إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم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 فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقدناه فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق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 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَفِيرًا وَيَهْذِبِ بِهِ كَفِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الذين يقضون عهد الله من دعبي فاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أي يصلي ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.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 قالوا سبحانك لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَدَمُ أَبِّهُم بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَبْدَاهُم بِأَسْمَاء قال ألم أقل لكم؟ قال ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض وإعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَارْهَبُونَ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 وأقيم الصلاة وأتُ الزكاة وركع مع الركعين أتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَسْأُلُنَّ أَنفُسَكُمْ وَأَن تُمْتَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واستقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة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 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ فأن جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم توضون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَتُبُو الى داركم فقتلوا انفسكم فقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند داركم فتابع عليكم انه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ نَدَعْتُسَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَا نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَكَ فَدَعُو لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبْتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِسْهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبقوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله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 قالوا أتحدثنه بما فتح الله عليكم ليحاججكم ليحاججكم به عند ربكم أتلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلط الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإيتكم أسرار تفادوهم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 ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البيانات وأيدهنا بروح القدس أثقل ما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَدْخُلُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بِغْيَاً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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئي تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم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 وَكُلما عَاهَدُوا عَهدا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ لَدَيِ دَفَرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ بُهْوُرُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحرة وما أُنزل على الملائكة من باب لهاروت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن في الثنت فلا تدفر فيتعلمون منهمما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.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 ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا عسولكم كماس إلى موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من عما ساجد الله أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من السمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كثر fa'amti'hu qalilan thumma adhrhu ila 'adhabin nar wa bi'sal maseer wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayti wa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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيُرْعَىٰ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ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 وَنَاللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ ولئن استبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم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 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخَشَوْنِ وَلِأُتِمْ مَنِيعَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِي كُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 لأحياه به الأرض بعد موتها ودث فيها من كل دابة وتصرف الزياح وتصرف الزياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير داغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موط جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم مصيامكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى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 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَجَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَاظْرُ اللَّهَ فِيهِ أَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَينِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثل فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله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 فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ دَاعِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبِيَنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَوْضُرُونَ إلَّا أَيِّ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ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 زينا للذين كثر الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمم تواحدة فبعث الله النبئين فبعث الله النبيين مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتف مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباءه والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله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 وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القسل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أم تؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم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 فإمساكم بمعروف أو تسريحوا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَسَدِّلُواْ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين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 واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومثعوهن على الموسع قدره وعلى المقتد قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو والذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسن والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أي أسيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى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 فَلَمَّا فَصَلَ قَالُوا تُبِلُ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ فَإِنَّهُ مِنِّي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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 قال بل لبثت عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكتوها لحما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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذلهم أجرهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى كل الذي يوفق ماله الناس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 كما في جنة برغوة أخابها وابل فأتت أكلها ضيع فين فإلا يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ جنة من نخيل وأعناق تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأخابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار.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 الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب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 وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ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 للفقرة الذين أحضروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافة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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبّقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فَإِنَّ جَهُمَا مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَاهُ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ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 وَإِن تُبَتُم فَلَكُم مُؤْسُ أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وَإِن كَانَ ذُعْسَرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مِيسَرَهُ وَأَنتَ صَدَقُوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّم فابتوبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله فَالْيَقْتُبَ وَالْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ اللَّهِ وَفَالْيُمْلِ الْوَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ الرِّجَالِكُمْ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 صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تبيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليَتَقِ الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثْمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ